يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول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 فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَسْوَأَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ نَزُلًا لَّهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ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 فَإِنَّكَ تَكْبَرُونَ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمْوُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَوَّشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَزَّتَّ وَرَبَتْ إن الذي أحيا لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا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 ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد عشر كان عشر كيف بقول لي يا سقاشني يا أفراد وحنك مدى يعشر هذه النور سعودي كنا سابتنا تفسير كقرآن كريم لبي يلا فعتنا يضبك كوبانيا أيضا شاني يلا فعتنا يضبك باللافناي نعمد من سورة فصيلت عيادة اللي اعفر تنادنا وهكو يجيعي من سورة نفسها مثل سورة فصيلت كميها عيادة اللي اعفر تناد العسر بيسانا بايسانا وهكو لمانا يجوز كفري الله باتناد نعمدها سوداً كي جوز كالقران ككريم كاوكا كوامي سورة فصيلت وصورة مكيه اجنوا طفنيس قد ادغيسه خبا يتهغي قالت عار خديو يري وقيدنا وحن سببني صلبنا وقانكو درني لهم حقدي دياله قراناك والاريره ماشي هادين كامل وها هو يقبكم مركو قمن ياهي وإمانك في الطاعة في الطاعة في الطاعة في الطاعة في الطاعة لكن مرء قفقا والدين تكبعه سيدان باكوش لأيال باك وحينكو سمرنا في سورة العرف وطلع عليهم نبا الذي أتيناه آياتنا فانصرخا منها فاعتبعه شيطان آيات كيف التي يوافعنا آيات كبا بعض مركب شيء دام بقى في سوي، وقيّدنا لميت، كل حق جديد، أيها وح لغصل لي الصيادين، فرجني، كوي مركه هو جامنايا، هذا الكلام وق الحنايا، حقروا فلهمينا، إذا كبروا ذنوا أركض، وقيّدنا وح لهم للكفار، كوي حق جديد، قرنائك ولا حريرة، من الصيادين كمل فزينوا قرآن هذه الشياطين تقرئيين لهم للكفار وقراء هذه وحيوا قرئيين وما وحى بين أيديهم هي قوارتوا هذا الجيرين ووحى ووحى هذا الجيرين آخرون وقراء بعضهم هي جزو هي جنية عذاب مثل مجيء هي غشاكيين وما خلفهم وحيدا بأي كلام إضافانا دا دمت بانضايدان كليم بيكو يرادان ما كان لهم أربع شيطان كي يفيدون كوهو البونق بذن قوف الحنيه وحل الكوفول خي وقر خي فحق تبديو واجبوا واجباي عليهم قالا كركم هل لا جهنم في امم اذا قتل كل حجره كون كفار و قرنشا ثم قال لا بيتري يا جماعه اي كل حجران وما داسوا قد خالصت عليهم من قبلهم وما كانوا أرثيت، كأن ميزا من الجني وليس لفلا، إنهم كون يوم هذه كواري كانوا وعين غد خاسرين، وين كانوا كل عزيم، وقال الذين كفروا لا تسمع أحد ودي مشركين، يقول قرانك حولك الله أيه، مرك أركان الرسول عليه السلام والسلام oku sosooroway inusandankana jiray inuu san dan kana kalaahay ee wuxuu diina ee hadba degu gaarsiin jiray ila gunan marke yar ka garan la yahay quraanka inuu ku hagrinaayo laa لا تسمعوا هداتين تدوينها مغلينة لهذا القرآن القرآن كان قرارك إننا لغو أغرنا أيضا حدق أي سنين قيل يبوقوا هكما وفوريا صعب يقيل الله سكترايا فيه في القرآن ملكو قرارك بسم الله ييرا إذن نبوق بالله كل قرارك إننا نبوق هذا إذنه القرآن أغرنا أيضا يا واحد يذنكم مزانتين تغلبون إن أذكر رأي سانو ما ينال من غير هذا القدر إسأله نبوخذ لجعله جبيو آخرين ما يو كل كأخرين لا أنت القرآن كالأغريني كي يجور يا كمل أما القرآن كأديب الله حب بنية خدشوا بالله أغريو شيئا ينيجا أوكي أيو قلبك قدوس أماين أيو كل كسمين والغوغمه فيه قرانك تعلقوا مذنين تغلبون فين هاد المهمه ويري كشكات قدام الى هبطا كجوابي سبحانه وقال له هرنا مرسال شيبيلي قال انذقنا ودارنا ياه شرف سيدنا ايهان ندنسين دونا شديدا دورا حلا بيان حميلي كارين ايهان ندنسين ايه اما هذا المرين تلابه المرين دونا وحين نقندون تأسوأ الذي كانوا يعملوا وحيث ايهان وحوما بدنا اهنا انت يقال لهم اي حقدي تدافه انه القرآن كبقه قرق ايهان انا لغه المرين ايه ولنجزينا هم هذا المرين دونا أسوأ الذي شي كانوا حماً بدل هاي كانوا في الدنيا هالدنيا الجديهة دا داكو هنجري يعملون قوة صناعية وهادو قولة لا تصنع لهذا الغرض ساسوا هذا هادو فعلها هنا حقيبة بديلا كيف الوظا المرينة كيف يبطل ما يشبعنا فقال عزمين قائل ذلك هذا بكادرا هي واحد فلان كانوا حماً بدل إلا الوظا المريء اي جزاو أعدا إله أبا وين على ليالكي أفالجود فلواك النار وعن النار أفالجود كحالك يبلغه أفالمريني لاحم هيلجي حالك يبقى قالوا نار هذا دار الخلدي أخلقه وراي هيلجي كزاه أخلقه وراي النار تانا أفالمريو بما بالغوا بالمريش كي اي في الدنيا الدنيا ده هداين ورايا انكو هايه داياتنا هيا كننا باش حدونا كو ديرو اي بوكو هركاين جرو مركاجين يادين سيله وهي حق الدنيا سيونا مايه نارجو لهاد بالغوروريه مرتين نارجو لهاد الغوروريه قبل لا قبل يا كارتر لا كيسو ده بدي ما خل لبنا قبل يا كارتر لو إبليس يا كابيل دم بيقبل لو لا إبليس دم بروك كلا إقبل لو حاسيو كابيل لو ووري دم بي لبنا هو يير كل كا إيجيني يا إنسى نار تكوجي يا رابيكا بريايا يا إبليس كان يمكنك أن تكون لدينا سيئة لدينا نربا لغوة جيران أكوتو منها خوصة تلك السياة أكوتو منها قال تعالى خبه وقال الذين وحيه وحيه لدينا كفر الحق ديدي وحيه وحيه وحيه ربنا يا ربنا أنك ربنا أدونك إنتيكونا لدينا ربنا هو اللقاء كل كفر حقا حقاتنا ربنا لي ربنا يا ربنا لأن ربنا أردنا أن نتوصي الذين اللباء أضلنا أن من الجنة إبليس والإنسي قابي لأبدا أضاي إقافية كردر الله على أقوى الرئيسي الله أبدا أن نتوصي أقوى كندا إلا لا شميقان كرنا إبليسها يا برتيسة أركان يا بيقان يا قابين أركان يا بيقان وحصل لنا الصغلة إنه إدردر الله بالله وقعوا أي كل كربي يومنا قال هذا يك لبدي نتوس هي يلسان نجعلهما عن يلنا تحت أقدامنا لقنا نجا هوسا واقطس منينا من هذا بان لقطة عندنا كل كذا نسقطة عندنا كل ك كل كذا ندخل في مخالا لكن لو ميان عدو كبر ديانا انتاق هذا نجعلهما عنو يالو تحت أقدامنا كم هذا نجا هوسا أن يل من نتوس ها هذا من الأسفل ونحن نرغل الله سيدي ولكن هذا يقول سيديم الله الرئيس نرغل الله سيديم سيديم الله سيديم وقيدنا ونحن نقدرنا لهم قوة حق قرانا القرآن قوة لعريل احنا من الصيادين شيطان يالك مر وحينا نتعي في سورة الزغرف وما يعشون عندي الرحمن نقيذ له شيطان هو له قريب قاص الله وهو او قامينا او لومينا سيدوهم ما مولان شياطين وانهم ليصدونهم خلي جنبي ان كنتك عقاقه قل له اياه اي اوو شيكينايا اني قمني اي يحسبون حتى إذا جاءنا كيف لما القيامه كي او قال يا ليت بيني وبينك بئدل المشرقي فضيصلغري الله يكون هذا قري يفاكم اليوم اي ظلمتم ادونك ادادول المسكو وافقد ابا شم انت وين دي فِي انكم في العلا المشترك اوزن نارنتي وقليبنا وان لهم عقد ديال قرانا من الصيادين كميده كل كان ما بينا يديم وترد يعلي، أو إن جزء هيقيامي وحاجرين، أي أشجعية، وما خلفهم، يقول أشودا زرين، وحافينا ينحالي، أي أشجعية، ملك دوّل بطة، فكل هذا كل خير وريران، وادو فساد، وحق ملكه وواجبه عليهم لبذا قربه، كواش يا ضنتا، بعدك هي كواذتك لا قريش، لما أنت أذكر قوله حقه واجبة، القول قال يغير لا ملآن جهنم من الجنة والناس اجمعين في امم في جمله امم اومت ربضا يباكون عجلا اومد اسوق قد غلط هؤلاء شكل من قبلهم كانوا مثل محمد خطب يدين امر كواس من الجن كامله في الاولين صد انهم وحي نقدين لابد قلبا انت هذه حاجه جديده ايسلمي كانوا وحي خاسرين وهو وقال الذين وحيدا ذاوه كفروا قالوا بي وارواسا بكي يرى طالعوا أولادا لا تسمعوا حمق لنا لهذا القرآن القرآن كان هذا يسنين حتى يؤثر في قلوبكم يوصن لابتين نصامين إذن توفصنين مبدين إذن كاللو إني هذا يوصن قارب سيلا والغوا هكما بوقه أو غيره في القراءة القرآن قد يقول الله أغرين أيوه إذ إنه بوقه قلت له صعب إيا فوري إيا غيره إيا أر إذا سألاش خدره نعلم لكم مدنيين إنه تغلبون كالرئيسان من كان محمدا القرآن أغرين أيوه يانودالانسين دهنا شديدان دارن ولا نجيزيالناهم إن الله المرين أسوأ الذي كي كانوا عمان بدن يانقوا بالمرينه إنا هال كانوا في الدنيا هديه ذكو هانجرا يعملونك وصمة يا من القول والفعل لا مضبوط ذلك حذاب كادرن يخومها الله بالمرية إذا جزاو أجزا إلا أباوينه على الجالكذا أبا الجد خلاه تبعوا ليا كسال الكفار قالوا كل كالهوب كعاسيه اي بينيه يبقى توصل ليا لي شرنجيرين علماري ولا تبو موجه ساينو رميو اورا وديري وين اوكو قال هذا يا ما تالي جادي قليم جادي ايو ضافيري أي نار تقولي يه أغلقوا ورايكم أن كانوا لدافين جزاءن هذا الجدوي أغلق لماكي أي لقوا كانوا في الدنيا حتى يدوك أكونوا لا يه أهان جيل في عيائنا النجا يبواينا عياد كالنجا هذا يكون عياد أما القرآن عياد أما الجزا عياد إنتي بياج حدود أيدينا صلبت أي أغلق المريض حبي ماشي لك يا إيهينا وقوكا وقال الذين إيهو عيقواتنا كفاروكا لدي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه قرينا نتوصي الذين اللفاء نتوصي أضلنا نلومي يا قف يا دنب الله من اللفاء من الجن إبليس والإنس قبيل نجألهم أن لفضوك يا إيهينا تأتي أقدامنا أنك كما دعمك خصوك ليكون هذا من الأسفل هو النار تهو أسيح فالنقدر أمرنا تزيو إن الذين قالوا ربنا الله ملكي لك شكيين أعداء الله يبقوا لكي أعداء في اللغة لك لي إن تتكفين لك شكيين وأن قال تعالى فبوحوا يري إن الذين أخيار قالوا يري ربنا الله بيدوكو يرايدنا ربنا الله حي لا اله الا الله الى كليه ربينا اوكرن بريكنا وكافي من الذين قد قالوا ربنا أنك ربك ان الله نعبدك حقا وسمعتي و ثم كجدلنا استقاموا تسنا ده كوتوسن ده استقام يا بيلا سفيان بن عبدالله الثقافي صحابي جليلو ايا يري قال قلت يا رسول الله الى الرسول كيسيو قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك وفي رواية غيرك مسألة انا قفت انضوى الدين معنى ورق ومن قوي قال الرسول كيسيو قل امنت بالله ثم اصدقل لفد انه اشاق ربنا الله ثم سقام إمام مثير صحيح مسلم باشا هواري إمام مثير ميدي وحوليلي سؤال كأنه هو واديي ما أخاف وما تخافوا عليه واحد يقعد جزاهم جودرا كسرك عربي شيوخ وجزء قليل مذكراه جودرا استقامال تفسير كذا أتبع هذا اللوحة بدي إمام الغرطوزي طبعا قول إن كبداً أي أصحابتي الثالثة كشيكي قول إستقامة اللغو بصيري لكن طبعاً قول ويسو تقاياً محاورورياً إستقامة هو أول الاعتدال على طاعة الله إلى طاعة ساله تصنر عقداً حقاً وقولا وقولاً حقاً عدالك وفعلاً حقاً سماينتا ثم الدواء سيدالاً دائماً إستقامة هو كل خدود قال لودا اسكودر سبي خلعي دي يا اشتقم انت تتنزل وحدكت عليهم كل قول شيخ عند الموت وفي القبر كل كوفك ودمنا يا ادوكا هو جوجو هو نفسه ايا وقيمر كاننا بتائي كل جيرتو لكن هالدنيا هيشغا اي كربايه مركا بشارده هي يا ايولايمن فلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا سب فرح حسن واياتين في جمع سوق سعوده اوغادي في نفسه قبعلي قبر جيلنا لجيناي قبر جيه وامل اسوبو مجيو او قا بعدال حدانا قبري مران كي لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالخير مركاز دحد قبر يجيب اللقب باي قيام الهتتقي قيام دي لقى بقايي ايو قفكي وجايس حواشي خدنا مركاز من منايا الله تغابو ولا تحزن وافجن مركاز دحدا غور تقوفك او بغدين يا خسري بدنيا اي يد شاردن تتنزل وحاجتك عليهم دوسلكو دقد عند الموت وفي القبر وعند القيام ست على قول بالملائكة شر الكشودجى، الملائكة الملائك إرى من هلا شودجى، الملاك ملاك بدو شر الكشودجى، هريمن هلا يمن، الله تغافو، وحن هرتى نجى له، هك بقى له إلى خدالى، يا جن لو، يا ذنب دا، يا حور الأن، يا برواق عين كور ريزا، بخدين نلّك، ولا تعجلو، حنا مروجاننا، رأتك في مادنا، ملي يا باسم ابننا، نكون مايا عافشروا. كوبي شاريز زي في دكتا بالجنو كوبي في جنو كنتم في الدنيا أدو كذا تقولون عليه الاهن جرت شو أدونا كوالله يباهو تي باتنو مركز زي كأنتو يا كارافجلو ساكن ملايك تي بالي النحنو هنلاقي الملاك تا إيه بالله ربنا إنتانو بشارينو إيه كذا غاقب ماينو إيه لا غلا دي إني كذا كتال أول ما أدني هذا أنك إذن قربتها أقنائي كل خائنة يطعي حكاية عن الله عز وجل صورة قل أما هو مرأيك نحن أنك يبقى هدات الأولياءكم تكفينا الإيمان والاستقامة ويشكو برسلك أنك يبقى أي إذن وليها وحددنا أولا إذن إيمانك إذن طعادك إذن تلعيدك أنه إذن وافديك شركي يا شريع الشيطان إذن كبدباديك في الحياة نرى الجدال الدنيا خاص أي شيء هي وفي الآخر خبر جاد سكت فيها داب من أي شيء فيها داب قيام الجوفين إنتو باني الأباء هيدين ما ولكم ولاكم أهل فيها آخر الجدال ما هو تشتري أيج على زاته أنفوسكم إن كان فبيالقنا أيج على زاته أهل الذين ولكم أهل الذين فيها لا تدعو وحاة البطانة لنا في دينك إسكالة وحاة سنوان نزولا ما با درباني هاي مرتصوريو لا درباي وحانا لقا درباي من غفور الله لافيد بدل عاقي رحيمين مؤمنين تهون عريس بدل حيان لقا درباي سلانه حلوه تدخي فيناي اليمان والاستقامة لبدا نسخو درسديو إن الذين آخيات هلوه يري ربنا أحد كنا له نابوره نامموله الله أبوه ينوه أحد كنا أنه ربي أمد يرى لا رب الله غيره ولا إله لنا سواه سيدادك يري اتوحيدك ثم سمككلا استغامو توحيدك أي قران كتوسنا داي هندانه قلعوه تتنزل حدق دونت هل يريم قرقوه هالمرايك ملائكة يبادو شهدكو دكتا وارتلنا الضحيانه عند الموت وعند الغبر وعند البعث والنصور وحي ملائكة كتلة ألا تخافوا هعب صونينا تنبينا في غريب بايدنكو الرئيسة هي الجنة بحل قفقوا ورئيذن مجروا ولا تعجنوا هم رقانينا على ما فاتكم فاتكوا وإذن كتغينا هكام مرقين وأبشروا في الجنة بدخول الجنة لأنكم قلت بشاركت التي جنات كنتم في الدنيا الدنيا القرى الذين يقومون بأنهم يعدونون كو الله يباها نحن أننا رضو العزة والجلال أيها وليهاكم إذن وليال أما هذا الملايكات نحن أننا أننا الملايكات أي أيها وليهاكم والعليهين وقرب في جلال إذن هائنا إلى قريه من الجنة أنه إذن قصينا حتى نحن ما أيها كسودة في الحياة نرى الجدال أيام الذين كون هاي ولا لو وفي ياهو زي زي بخل آخره آخره كنا هذي أنت بأول أيام الذين كون هاي هم لا يدخلوا وأول شبهنا فما ملايا ولاكم حد في آخره جدال ما أنفسكم كن كنا في الكينا ولاكم حد لديهن. يا جنادا قرية ما ولع تدعونه على يرتانو ضلباتان نزولا مرت سوري يا من ففورين على دافد بدن لثائبي إنت عندك كتومات كندا على دافد بدن شهيمين بالمؤمنين إنت رومي زرع له أن عريس بدن على حقي أيام مرت قات كن لقعد البي إلا إدين ومن حسنوا قولا من تعلم نلهاب لأنك أقوان أكبداً أي آياتاً عوال نفسك سادح الشرطي أيولاي أولاً تعاه إلى الله إلى أفدتك أقوى يا رأي إلى غير الله أقوى يا رمي وعصو قادة أيون إباعي ملع هل إلا حلق قمسلو وحلق بارتو وحلق الرميو وحلق الرعو وحلق عابدو وحلق أسكلو وحلق عبسلو إتكالب وعمل صالحا افرينوا كادلا كريته معا ايشكوا النبدي جاء ايو سمين ايو ويو فرائضا صلاة اي ازكاة اي اصوم اي عجبين ويوزنان ثالثا مسلم النماذ اي اقيم الليل او كفانا ايه او هلائيه اله مسلم انني من المسلم بري او اسلام النماذ انباكي وحلا مركزات حالات إلمنه إلى بودات كي أقولي عليه في فرط اللامرين واجته الإسلام نماذيره بقابطين صلعي مسلمان قبيل مشيع عليهم قاسم مشيع عليهم ذب مشيع عليهم ذل من المسلمين قف قد صروده على جهله هي قفده له هو نادبا كل قدرتك كرر كو أنا كاو مع رسول هاو صديبات صداعا وعكال الرسول كل شيء مايان اللي يخبره ايان الإيمان صحيح و العمل صالح خلقا درجازة كوابات الأمضياء والمرسلون أيها قشي درجازة لبات العلماء أيها قشي درجازة سدعات المجاهدون ندى أفرادنا المؤذنون وخامسة الوعات تسكت تسكوانية وعادية شم درجانة ديسة كوابات كوابنا بيا شيء رسول شيء. ثفنا وا علماء سدحوا ومجاهدين أفرنا ومؤذنين سندك دتكوا اليوم انت ومندعى الى الله انت في المنتن هيا من كان هذا اعلان كدوا غايا الى هو في يرى قالت كزوليه كوعينا ين واسينو قال كان جهاله واسينو قال فلما كتبت اغريب واسينو حول كربمل قالت تعال حد يروح ومن فعبا أحسنوا قوانا عقبلا قولا هذا افلو جهد له ممن يرع كون عقبلا يا ادمر باوغو يار الى الله يبوينهو وغيراي هو عامل سميه صالحا امل صبنه فرائد قوتي وقال دبديري انني انغا من المسلمين وانكم من الاغري يا هذا كون اللهم هذا الوارثو كل كل حسنه و هي سيئه حسنه واتين الروح عميمها وانا ايديه سيانه شر به عميمها حسنه محقوه لا اله الا الله سيانه محقوه الكبر و شركه هيا اقول كل كان مركه و الله بده مصنا ولا تسوي الحسنه وانا اقول ولا سيئة لا لا زياده ولا سيئه مصنا حجاز إذا قال لباد هذا اللون نسمى سينا قال لهم حسن هذا النفط هذا مسينا سيادة نمسينا أو حسن الكلمة التوحيدية سلط فرض يسون مسينا ثم فرض القائم قبله سيادة نساسي وكلوين أو قف مسيلة هنا ديشي عيد مسينا عيد هذا لباد عيد مبنى نانا لكن لو كنت إن أتكردت إن أضربح كلفتك أم عايدت مصرنا إذن حسنية السيئة ماركة ولا مصرنا ماركة اللباء الحسنة وهو صحان ومصرنا وكالوين سيئاتنا مصرنا ولا تسوي الحسنة واناك ولا السيئة وما جن معها حدايا الجنة إن شايشة يدفع راعي بلا كميدة إياها إياها حسنوا واناك بذن وماركة السيئة كقوتي ماذ حسنة راعي تدوي يا معنو حكيم النسوعا اسكامات فاتين وصوم مرنا يوكال خذ الاقوى وامر بالعرف وعال عين جاهلين وقال اخلاق الاسلامي ما اقول كيكو يمادان ماكو جازيني اناكو جازابي وكوقف كو اياه ايشا دال قال ككو جويا حريري كغبوركو كوسايا سلام عليكم ده. ككو جويا شي واحد كو عيش وهكذا واحد كده اتفوا عاد رايحه بالله سيتي هي هي حسن وناقه بدن اشياء راعي بحسوا بحي مخ حد روح عسكده بعاد يراته وصير اكو دكنتو اوقفك خيمه يا وانا جيزه سدالغو كوغات ومتكوبارته وحسوا بفائده الذي قفك بينك هذه هي بينه في شدعدي اي عداوه على لي كأنه الرحمن يا وليون غرابه حميم كوجعل قبضهما كجسماين أدوانك وكرم مريضي وحاقو باره فميرهذ ملاياي برد من لذا هذا كوهين أيه حقكول ولا تجربي كأنه الرحمن يا وليون غرابه حميم كوجعل لكن وعليك ذكؤ وذا صورة كلمة قد إيمان كباطل Aja huomaluun meillä kaikilla, kun ne juhdistaillaan, vaikka niin, että valon mä, siitä tarjotaan myös viiri, kun me ylläkää, käsillä on lama kulmio, kun te huomaluukujut vii, kun ne lattomamäri, kun me ylläkää, lama kulmio, illa, joiden tämä jumala lama kulmija, savarutulla, kun savarukkaa لا ما كلني إلا الذين دمّه صبروا ذو القتل وما يلقى لا ما كلني إلا ذو حظٍ دفنوا صاحب عظيمه وقف كحريلا يا وقف أيها يا حواكباتي أبايا حواو سالح سلف صالح لكن في النهاية هلا قف كحوما يا ويكذب الشجن جل وحي وانجن أفعله سنوكين بقية سماية وام على برقه منكي أبوي مريوي إلا أن سبحانه وتعالى دائما مع المظلمين قلتك الله الظلمي أي رب العيسية ظالم العيسة معه إذا محاوية الظلمي يحماها اللغو كايسين وحيكو بقال سيان رب إن سبكي اللغو كودراء قلتك لكن قالوا وما يلقها كل ميو خلصنا دقيقة مثلاً إلا ذو عون دفقو صاحبة هذه من وين؟ هذه مركب هذه الدين تاج ذو كارسي إيمانك؟ هنا بخمين هنا اللي غضون قالتين لين كأبناء مرتين أجري أولاً على كسوت هذه أغلى حاجة إيمانك كارسيسو أقوم تاج ذو كارسي إسو شيطان بجانب كارلو فنا أكل حق الجاية ما يصير زيد فرتو مركز الشيطانك الليسك الليسك اللي لها سوصاً كاقاً من جحابي ناجرك يأي لكوشك سبحانه فقال عزمين قاي وإما ينزغنك هدوكو وصواسيو من الشيطان الشيطان حقي نازغن كون تلقى الشيطانكو كوني ينزيبو أن نغنعي هباء أم أولالك أم آذارك أم أغرب الناس إليك ماذا هل ما كوكو شهدوانا يا هدوكو هذا المانت إسكربي وليا كتاين اسكال ان كان واش لا شهدك اجي يجيبو كوديل كل كجين ان نوقدو ان سي ان نوقدو كني اجري كان من صحابنا اي كواذابولايا وحكا قفيلن كني ظلكم ما دنجسي و ايما ينزغنك هذوك هو وسواسيو وفضيلتك هي kannufti sa harara ya hada tiru ud billahi min shaitani rje kalko ko hore nay biga ganake ya inta ya fi ilaalaato arud billahi hada tiray kalko hore kalko bo gaud billahi فسوى دارك أميه أبوك أميه مركب من الشيطان إلى ذلك مانا الشيطان كيف ناشيك بعضي قل كوى حلقوه شاكي جميعين سيبه كارنوك اللقودة قلمه نحن تاتقوه إيسا فاستحيد ملانكا بالله يا باوين إنه أبنى هو أبا السامير اللقاء حلقوه أطلالك أم غلط بدا هو من هو حاب أحسن كواناك قولا قفوا قواناك بذن مجل من من شو الحقيق عليك قواناك بذن مجل تعاو يا لي أدعمها إلا الله يبوينا أبو يا لي عمل فري فلي صالحا أمل ونكزا وقال يري إنني أني من المسلمين بانك ملاي يكواناكزا مجل حس كواناكزو ولا تستوي الحسنة حسنة ضمك هو واجب يا صنة اي كان لا لا ولا سيء سياد الامهك وقوائر يا صغائر بك لا لدي كل كان مد لاركان امهك تنابدون اسكمها اقدوا انشاء وعاده رئيسه من التي هي هي احسنوا ونك بدلنا وحصننا السيئات الرئيسه بابنك حداد بابته انا استغفر الله ترى يا فإذا حدثته لا قانتد الذي روحه بينك قديقه يوى بينه إسكاد حديثة أي عداوة قليمتي لي كانه أحنقنا يا إسكا ولي قرابك جعل حميم فجال أحنقنا كل قل قد لحنتمي ويدي لا ترسو ويدي أتكرنا تأتي خوستادوك صدعي وما يلقاها أرنت أسلال ما كل ميو وأرنت أرساقيني ببطن يدكو مدى هلالي إلا الذين تغيب على كل مي سفرت الغات وما يلقاها إِلَّا مكلم إلا ذو حاول لا فند صاحبة عظيم هو وإنما ينزقنك حدوك وسواسيه وهذه أنتي هليلة من الشيطان متسيدانه حدس نزق وسواسيه أو أنتي إيا رجله إيا المام فاستري متكان ضمبي أجري بالله كم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم إنه أبا وإننا قتل قال هو أبا السميع مغلق بضن العليم أقوم بغوه ومن آياته اللي هذا بسورة دي مركب ما كتاي الذي هو أبا الله واحد من مجيسة جريد ديسة ايا لوخور ديغي و من اياتي تساليا الكواوي باكو اراك فين الليل هابنكا والنهار مالنكا والشمس والرعد والقمر ضيحه انتو بوايه من ايات الله كل كديح يا قرعد <تصفيق> اي مد مزوبالك انت صبنو على رسالتكم سلام <تصفيق> ونور اي اي مذوبه يا قوم خب دغ مي ويل نبي قال لا لا او ابراهيم الله اورنج ران كل كا ويل كي نبي قال انت ضيحين مذوبه الله سالي يني وحيل مذوبه او ملك النبي قال ديسا هذو وركي مقلبو عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر ايه ثانيه من ايات الله اي لا ينكسفان لموتي عدل ولا لحياتي قف قريدي ايه نلوشي مذنى مذنى شاي ايه مذنى اسمى ايه مذنى ايه مذنى لا بدل من مياه كده اوه يمشتهوها وآية من آيات الله ايه حدا داراكتان ايه قوم ماذا يفزحوا الى الله ايه احكوا اعراء مع الله سمعين ايه انتي النبي قولنا فري سدع شي صدق وانا فري صلاة نوانا فري استفار نوانا فري اعتاق احداد دومالدين حري سلادي تكذا كصوفك يا غضوب استغفار لي من تغضب حين رسول النبينا فرع عليه سلا والسلام وما على في شديد فكره النبي وكجوابه ولي دسل وحدك هذايد العماد احمد ووالي ولي فاض انت لي اما ولي فاض اما بقر باند اسمي اما ميت باصي نقبي فين النبي في وكجوابه ولي قال فين النبي كيد يقول له تقوى لو جلقوا والتي كان مي بيح انه مدوبان جري قل علي انه مدوبان جري حرطة بنانك كورار جري فحبا لقيقين جري انتو كشالي سوئي مدام العجري حتي بالله فتينا مبضنا خلقكم او اي من ايات الله ولا صيامة ادين كمار كانو كبابسي اي هده او دماذي هده و ادين على نهاية الزواج والتخويف و الى كعبسي قليل ايه وأولئي هذه علاماتك واوين أيضا يخلعون كمدها هذين لما تضي دا معايزين دمان دي كان بلالك وليزين كو ياريوه وقاملك هجافك هي قلوح إن لقدتك استقامية ضع الله النخضون ومنها يأتي على موجينك واوين الليك ورسيوها كمدها الليل هبينك والنهار مالينتا والشمس قرالة والقمر ضيع علاماتك إباكو تسيني لما عابدين يجب العابدين خوفوا الله لا تسجدوا هوا سجودنا لشمس قرعدة ولا للغمر طيعة ولا لغيرهما واحدة من المخلوقات كميدة هوا سجودنا ويانوا سجودنا وسجدوا وهذا سجودان لله ربك قبله وعابده كرهب سجود لالذي الله خلقه هنا انت انصار شكله أفوري حبانك ايا معانك ايا قرعدين يا ضيع اللي ابو ريكوتسين اي الله إن كنت إياه تعبدونك فإن دا. ان قدماك هي وابوينه تعبدونك واعبدوا فان استكبروا هذ يستغوينك يا الذين ملائكه عند ربك ربك عظيم كصور يسبحون وامانا له ابوينه بالليل هبل والنهار وهو مال وهم لا يسأمون تصديقا يا دعوى يا مال وتصديق سنايا كن نوقي مايا نو فحيذو تاي هيا يدا كمي تاي اله لا سجدو اسجدو تلاوا هيا كمي تاي فمناياتي هل موين كواو هي بكوتو سينايا وحاكمدا انك ادغاينا ترى الارض تلك اركايسو خاشعه يدو انك توق الله فتن تنفيو كلفو انغاي هيا داركي فيدا انزلنا خدامت الجن وبهر عليها على الارض كنت كركيزا الماء بي اهتزد ونغضغاقيسا ورفض وحي ليسا إن الذي الله حياها ارضى النوري لمحي الموتى كوه دنتينا ونظينا يا إنه أبويننا على كل شيء وعلى أركا كله شاءه ودوني قدير أبوه ولوي ومناياتي على ماكي أباكو تصياوحا كمذا الليل هابينك والنهار مالك والشمس قراءة والغمر لا هاو سجدنا يا شمس قرى ولا ليكم ما ولا لغيرهم من المخلوقه هاو سجدنا ما ايله انه سجد لمن مدنا يلا سجدوا فاسجدوا هذا سجدان الا يبوين الذي الله حلقهن انت انشؤت اجند يا انك دم بابوري ان كنتم جئتي ليا واب تعبدون فاني استكبر حدا سجدنا او سجد فالذين ما عند ربك كوان عظما ملائكه اداكي كما لا يقدر اي يوسف بخلونه وفاي له ادا في الليل والنهار هذا لبد وهم يغ لا يشم كما نوك ومنا ياتي علمت كيفك هرسي حكمه اذ كرهن أن انك اديكا ترى واحد جده ان اضلل قشحه يده ان جتوك اللفتي برتي يعلن الله فإذا قرت أنزلنا تجن عليها على الأرض أردى كورك الى المعبينة اهتزت ويقضق أغضى ورابط ويعيش إن الذي الله أعيه أردى النولايي لمعي الموتى انتِ دمتَينا وأنولاينا يا سيغى أردى ديبون نولايي إنه ابنا قدير ألا أودى على كل شيء وألا الكلمان في كورك شاهو ضنو إن الذين يلحظون في عياته هل كان ذلك كوما ذا حد ايقا اي ايال اللا لي قلقا ما سير قودينا الله شايا قال تعال إلا وحجرين الذين وعى يلحدون قلوحيني في آياتنا آياتك اللا لحيني اسي ايانا مفسير ايه وشايا إلا وحجر الله يخفونا كواما قرسونا علينا قلقا ناكا كما قرسونا واغنا أفهمنا حد يلقى الله طوري في النار, النار يقولون ميا خير في عن أنا أكيد أكيد أن أكيد أما في عن نعم في عن دولو وانا كان دمبه في عان يأتي إيمان دونه أمنم إساقوا بعد هذا القبع يوم القيام قيامه لنما ألمت هذا إيمان دونه وأنا متكان أكيد أن أكيد أن أكيد سيحى التهديد كانت يجري يعملوا سمية ما شيتم وعادونتان وعادونتان سمية تهديد فمن شاف اليومين ومن شاهد فاليكفر ايه الامتا وحتى كتلك شوحك الثباس ميه انه ابوين بما تعملوا وحتى مين ايسان بصير كيبقوا جيدا انه ياي كتلك له ان الذين هكفروا ديني بالذكر قرآنك ديني لما غورتي جاءهم هو قرآنك ايه ميت يفون عليه قوانا انك وانه قرآنك ذكره لكتاب كتاب ابو عزيز شرف بدن لا يأتيه قصنه إيمان الباطل وحجبيه من بين يدي خرأوا كما إيمان كارو فلا من خلفه كذان لو كما إيمان كارو وكتب لا تجيه أيهودان بايه ملكتن بايه والناس خايا مجروا مدكور رايه والله الله مايانا مجروا كساقا أيهوحي كتبها إذا القاد لقاي وحونا ساقاي ياهوحكو العزرون تنزيل دجيو من حكيم اللامرتبدا أقول لك ده يوم حميد لما هذي يوم تصليع رسولك لا سفر ما يقال لما أورا لك هذا رسولك إلا ما هذا الأنبال لكم يري صاحر إيا كذاب إيا كاين إيا مجنون هي شائر إيا يدان ما كي قد غيلة هورا للرسول رسوليا لو من قبلك هورتاو إن الربك أدقى الربك لدو مغفرة لافض بوهو صاحب ياهي ودباته كو قدعه إسا يدوت القابنة سألوهو قدفايا أما هدك لكوهن قدفايا أيها نونك لقصو إسلامايا ومارك الله دفايا ودو العقاب سنوك لعقاب لهو صاحب ياهي عقابك سؤالين من لحب بضن لحميل كريم ولو جعلناه حتى القرآن كايه الله أما كتابك القرآن دان كا يلو عجميا لغه لا عجميغا كوسو دغاي او ايغا ييري قران كا عجمي ها لاغديو كل كا تانجي ياد درر ايي اولايين او ان لا حدا يكي عارف ايغا خوماي واين عجمي لا مالك ديغو اياتو ايا كذا او عن خلا القرن ماينه مالك الا دغدغ عمر وحاي كوشيغي لا هي حجبو اجم الفصحى مر لواد نديالكا نبي غنوا معربي وران كنوا معجمي معجمي قران عجمي يا عربي نبي عربي حكى له وركدي لا كل وحات الرسول الله هو قرانك دين الدينه دتك انا عربه هم نقدن انا عاجم هم نقدن منو رنيه خدن هلون بقرانك وشفاه حفيمت بوية القرآن وعلى وحيكم أيها قدل خيروا يحيبا حفيمت يحنون بوية والذين وحص أن لا يؤمنوا القرآن الرومين في آذانهم لكي يأخذوا حقصوا وقروا الحلس وخوة القرآن عليهم كل قرخوا عمان عند العام بوية القرآن أركما يأخذوا أولئك قوة يناجونة. والله يرى من مكانهم مالبع الله يرى بعيدهم فات كالبذور ولقد وحدب أتينا هنا نسينا موسى النبي موسى الكتاب تورات بنسينا فاختلبه ولا يشكو خلافا فيه في توراة سوى القرآن كوالله يشكو خلافا هتذنوا الرمذة هتذنوا بيني أيها توراة نسيت أو كلا لا يشكو خلافا وإنهم يلا شك شاكل أي منهم القرآن كوالله سجئي مشركين مريدين وين من عمل قب كسمايا صالحا عمل ونأذن فلنفسه أيه عمل فلي ومناسا أفكهم فلنا فعلنا نبتيسر كذا أيوه مفرو نبتيسبو بادير وما ربك هذاك ربك صوبنا ما في الله من الذي الما للأبي قدوما هذايراتي بادر ما ما هو إن الذين وح يحجونا كلوا هنا في آياتنا آياتنا جاكلوا هنا يا يعملونا بها فالهنا على غير تأويله وحين آيات الشيخي أي أفاصلنا كل جددنا لإبطال حق إنه حق بريان أي الربان أو إحقاق باطل وعنوح كجرم إنه إن المريان فراتت بي آيات وقال له إيه إن الذين وح يبحثون قال له في آياتنا آيات كأننا قرآن كا لا يخضونا ما قرصونا علينا أننا يبوينا أقول كأننا كما قرصونا وأقنا أفاً مناعاً يلقى اللذي دونه في النار النار قدير وأنا كأياتك قلوحي نيا خيروا فيعن أما ما سيمن قف نيا فيعن يأتي إيمان دونه آمينًا إساقون نار قرد كبد باذي يوم القيامة قيامة المالين تيله وهو المؤمن كأياتك الرميم كأيو إساقون قلوحي يعمل عم الفلا نشيتم وحياة دونتان قسطة لقال إنه يباوين بما تعملوا و حسب ما ينسان يا فحل بصير ابو جيلارك ان ياي ولكن قال مرين إن ان الذين وكفروا الدين بديك القرانك لما قرتي وجاهم قرانك يهمد رحم وحيد شديد يقولا قد دار حيناهم وانه بذكر جيد يا كتاب يا كتاب قران شرف بدل واتيريا ان لا لا ياتي وصل ايمان الباطل وحب من بين يدي خرششه كيمان كلي مايو ولا من قلبي كلاشي سنه كيمان كلي مايو كرايا ما تنجيلو تجينه من حكيم اللهم ولاناكسن امر تبلن حكي ما بالغه تجيه حميد لما يابا هو انا ودمدي سوسمايل هذول يا اخر ايال لغمه اليوم ما يقولوا لما أولن لك هذه الرسول إلا ما هذا المهانة وعكرة قد قيل للرسول من قبلك هذه هرثة من ربك هذه ربك أصوبنا لذو مغفرة دافت أتوما الله دافوا أي صاحبي وألا توقع البدل لا يعجل العقوبة على المستعقية أن كنت تجين وذو العقاب أنه جنبه صاحبي أليم لحبسون ولو جعلناه أنه كتابك أما يبكره كياله قرآن قرآن أعجميًا لغاية عجميه كسوده يهدانه كيالي لهي لما يعتراض فيه كيالي لهي متك كوبات وحي ورن لهي لما فهمهي ويشكو دردران ياي ورعب معه صلباتنا وحي ورن لهي فهم حي دي الغاب حلو نجيله إنه يكون عربي ياي قرآن يكون عجمي ياي كنت سيما يشكوه من كو قوتي بالبنه اي لهاي أنك ده قرآن كان عربيا كا نو كان قرآن عجميا لقالوا حل اي لولا فوصلت خلا بينا ما لعدها اي آياته اي آياتك سيمحد اي اران لهاي اعجمي القرآن اعجمي أفكار عجمك كيمن ونبي عربي ولا شيء ايه يقولوا حدوثنا هو قرآنك اي عربيا الذين بدك امنوا الرمية سواء كانوا Aajimhan nukden, ama arabhan nukden, kuten, hanun bo Quranka ujai, kosheva, afi mat bo ujai, velle viina, ansel laju, minun arume, ama arabhan nukden, ama aajimhan nukden, si adaniim, teka jalkoada, judoada, vakuuskan, vahron huleis, vahuwa Quranka, alaim nimo, arkimaiyama, kulaika kuana, yna zouna, haloi lajila midi. من مكان مالو اغييري بايد فت ولقد وحال الله آتينا انا نسينا موسى النبي موسى الكتاب توراة بنسينا فاختلفا والليس كديري فيه في توراة فمنهم من عمل ومنهم من كفر كما اختلف في القرآن ستا ليش وخلافي كقارنه الرميين كارنه بانيين ايه توراة نكادعي ولولا كلمة حدان كلمة جيري صفقت هرمرتي من ربك sabiga koor martay kuma shee lugu xisaabto maayo inaga aakhiraan noqoto jirin la qoolay la qalada ma isiri la kayna humu xalooda oo kubadaynay sawra iyo quraanka saada sala badilla kubar rumayayna wala badilla la laki ma shee loo kala baayo inaga aakhiraan noqoto qaynta dadan bayso aya e bagar tay karimadu waata qala wala kalimatu hada تبقى عجيكور مرتين ولا ولدما يسترلها بينهم لعضوذة وإنهم إياك لفي شكي شكي قدي أيكو سغيين منه قرآنك أي شكيكك سغيين مريب وين من هو عمل سميه صالعا عمل صوبا فلنفسه نفسي سأيوه عمل فلي ومن قفك أصاء فمن فلانا نفسي سكر كذا أيوه عمل فلي الله قبانايا إذا قال اللهم إيشو وما ربك سبحانه أديك ربك ما بدل من الله كارتر ريس ما لابي أدو ما Allah كارتر ريس وما أجا أوقف ينقرن دم سارة أنا ما والله الله